ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن آتٍ إلا بشر مثلنا تريدون أن, تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 قل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا رزقناهم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأذرن الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى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 ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب